بسم الله الرحمن الرحيم الف لا تن تلك ايات الكتاب المبين ان انزلنا القران العربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران بما هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم وإسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين إِذْ قَالُوا ليوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَّا أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْمُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي وَلَالٍ مبين اقتلوا يوسف أو اضرحوه أروًّا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وانا له لناصحون أَرْسِلْهُ معنا ولن يرتع ولا العب له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه إِنَّا إِذَا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وأوحينا, واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستفق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادعين وجاءوا على قميصه لدن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال لا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 ولما بلغ أشبه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيدا لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه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 فلما رَأَى قميصه قد من دبر قال إِنَّهُ من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعبر عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ولان مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكأا وأعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة من هنا سكينه وقالت اخرج عليهم فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا هاشا لله وقلنا هاشا لله ما هذا بشر من هذا الى ملك كريم قالت فذا لكن الذي يمتن فيه ولقد راوهته عن نفسه فاستعصم ولا الى يفعل ولا الى يفعل ما امره ليسجن ولا يكون من الصغير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 ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصير خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبسا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام تغزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما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 يا صاحب السجن اارباب متفرقون خير أم الله, ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها, سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولا إن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه أغير الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن وقال الملك اني ارى سبع بقاتل سناه ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خض و اخايا يا ايها الملك افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبون قالوا اضغطوا احلام وما نحن بتاويل الاحلام لعاربين وقال الذين جان منهما ودك وقعدهم من انا انبئكم بتاويله فارسبون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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسألهما باب النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل محاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق أنا راودته, عن نفسي أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة بخير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بدهازهم قال أتوني بأخل لكم من أبيكم ألا ترون فِي كوفي الكيل وأنا خَيْرُ خير فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا رضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منعم ان الكيل فارسل معنا فارسل معنا اخونا نكتل وانا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتم على أخيه من قبل؟ فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدو بضاعتهم ربت إليهم قالوا يا أَبَانَا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفو كيل بعيد كيل يسير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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجه إلا حاجه في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أواه إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تئس بما كانوا يعملون فلما جهَّزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذَّن مؤذن أيَّتها العير إنكم لَسَارِقُونَ قالوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا تفكِدون قالوا نفكِدُ سواع الملك ولمن جاء به حمل بعيدٍ وأنا به زعيم قالوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمَّ مَا جِئْنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سادقين. قالوا فَمَا جَزَاءُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه ما وجد في وحده فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا يوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا فقولوا يا ابانا ان بنك سبق وما شهدنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القوي التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا وجئنا برضاعه مزجاه فاغفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم شاهدون قالوا اينك لانك يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا نضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثدي عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح البوس فلولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين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 رب بقاتيتني من الملك وعلمتني من داء الاحاديث خاطر السماوات والارض ارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين اخر من انباء الغيب اليك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 أَفَأَمِنُوا ان تَأْتِيَهُمْ غاشيه من عذاب الله أَوْ تَأْتِيَهُمُ الساعه أو تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من اهل القرى افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَتَاوِلَةُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِبُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّكذُوبُوهَا جَاءَهُمُ النَّصْرُ فَبَغَىٰ مَن شَاءَ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم لأولي ما كان ولكن تصديق الذي بين يديه